اللطيف إذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء أو جعل السوء لا يعرف لك طريقة أو جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء اللطيف هل لديك أمان بعيدة المنال؟ بينك وبينها أهوال؟ هل أخبرك لطباء أن لا أمل في شفاء قريبك؟ هل تشعر باليأس لأن ما يمكنك أن تفعله لن يأتي إليك بما تتمنى حصوله إذن تعال معي لنتعرف إلى اسم الله اللطيف والذي ستكتشف إذا ما تأملته اللامستحيل في هذه الحياة وأن الله قادر على كل شيء وأن أحلامك المستحيلة ستغدو ممكنة التحقق إذا ما طرقت باب اللطيف خفي الألطاف في اللغة اللطيف البر بعباده المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف وتقول لطف الله لك أوصل إليك مرادك بلطف واللطف أصله خفاء المسلك ودقة المذهب فلن يوصل إليك إحسانه برفق إلا من يصل علمه إلى دقائق الأمور وخفايا النفوس فالله سبحانه هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون فهو ذو لطف وخفاء ودقة في إكرامه وأحسانه وفي عصمته وهدايته وفي تقاديره وتصاريفه فمع بالغ قدرته وعظمة علمه وبصره بمخلوقاته إلا أنه في لطف فيما يحوط به العبد من هداية وإكرام وأحسان لا تفجأك أفضاله بل يسبقها برياح البشرى ويهيئ قلبك لاستقبالها ثم إذا نزلت بك الأفضال جعل لها من الأسباب التي تسبقها ما تكون به ممهدة الوقوع وكأنها من محط كسب العبد وهي على الحقيقة إكرام بحث من عظيم المن والعطاء وتأتي بلطفه عظائم المقادير والتي تستبعد أكثر العقول خيالا وقوعها فيجعلها كائنة حاضرة كل خيط من ذلك المقدر يمسك به قدر من لطفه فلا تنتبه إلا وبقريب من المعجزات قد بات بساحتك لا تعلم كيف أمكنه أن يحدث وتتيقن أن حولك وقوتك أقل من أن تحدثه فتنظر إلى السماء وتقول الله لطيف بعباده نسيم اللطف إذا أراد اللطيف أن ينصرك أمر ما لا يكون سببا في العادة فكان أعظم الأسباب وإذا أراد اللطيف أن يكرمك جعل من لا ترجو الخير منه هو سبب أعظم العطايا التي تنالك وإذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء أو جعل السوء لا يعرف لك طريقا او جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء واذا اراد اللطيف ان يعصمك من معصية جعلك تبغضها او جعلها صعبة المنال منك او اوحشك منها او جعلك تقدم عليها فيعرض لك عارض يصرفك به عنها وعباد الله يرقبون تلك الالطاف من اللطيف ويبصرونها ببصائرهم وكأن كل قضاء ينالهم به بصمة لطف يدركها وحدهم عندما أراد اللطيف أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن لم يدكدك جدران السجن لم يأمر ملكا أن ينزع الحياة من أجساد الظلمة لم يأذن لصاعقة من السماية أن تقتنع القفل الحديدي فقط جعل الملك يرى رؤيا في المنام تكون سببا خفيا لطيفا تستنقذ به يوسف الصديق من أصفاد الظلم ولما شاء اللطيف أن يعيد موسى عليه السلام إلى أمه لم يجعل حربا تقوم ينتزعها ثوار بني إسرائيل ضد طغيان فرعون يعود بعدها المظلومون إلى سابق عهدهم لا بل جعل فما موسى لا يستسيغ حليب المرضعات بهذا الأمر الخفي يعود موسى إلى أمه بعد أن صار فؤادها فارغا ولما شاء اللطيف أن يخرج رسولنا عليه الصلاة والسلام ومن معه من عذابات الشعب بني هاشم لم يرسل صيحة تزلسل ظلم قريش فقط أرسل الأرضة تأكل أطراف وثيقة الظلم وعبارات التحالف الخبيثة فيصبحون وقد تكسرت من الظلم العرى بحشرة لا تكاد ترى لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندا وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من قصدا وركنك لم يزل صمدا فكيف تذود من ورد ولطفك يا خفي اللطف إن عاد الشرور عدا إنه اللطيف سبحانه بأيسر الأمور يقدر أعظم المقادير وتتم إرادته على ما شاء وعبده غير مدرك بأن شيئا ما يحدث الصخرة تنام فيحب أن تقوم تصلي بين يديه فيرسل ريحا هادئة تحرك نافذتك او طفلا من اسرتك يمر ويحدث ضوضاء بجوار غرفتك او حاجة شديدة في شرب شيء من الماء فتستيقظ وتنظر الى الساعة وبعد دقائق تكون واقفا على السجارة تناجيه ولا تعلم انه هو من ايقظك تقود سيارتك في مرتفعات الجبال ثم فجأة ترى من الضرورة ان توقف سيارتك جانبا لتتأكد من وجود شيء في درج السيارة هويتك او محفظة نقودك وبعد ثوان ترى امامك صخرة عظيمة هابطة من اعلى الجبل لو لم تقف لدك دكت سيارتك فتكمل رحلتك سالما ولا تعلم انه هو من انقذك تخطط لمعصيته تخرج ليلا تفاصيل الخطة محكمة فجأة تمر سيارة من بعيد فتشك أنت أن أحدهم يراقبك فتنغص تلك السيارة المرة فكرة الذنب لديك فتبرد إرادتك وتعود إلى بيتك ولا تعلم أنه هو من صرفك بلطفه عن معصيته وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة في العشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي الخفايا والخبايا ولابد للطيف أن يكون عليما فكيف يكرمك ويمن عليك ويهديك بلطف من لا يعلم مكان من هذا اللطف ولا بد أيضا أن يكون خالقا إذ إن كمال اللطف يقتضي في بعض الأمور إيجاد ما ليس موجودا وخلقه وها هي اسماء الله وصفاته يشير بعضها إلى بعض ويقتضي ويستلزم بعضها البعض يقول تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير كيف لا يعلم وقد بلغ من علمه أن أخفى عطاءاته فكانت دقيقة الحضور هادئة النور باهرة الشعور كيف لهذا الرب الذي يكرم بخفاء ويهدي بخفاء ويصرف بخفاء ألا يعلم كل هذا اللطف الذي يحدثه سبحانه يقول الشيخ السعدي وهو اللطيف الذي احاط علمه بالسرائر والخفايا وادرك البواطن والخبايا وها هي رؤيا من اعظم رؤى البشرية يراها يوسف عليه السلام وهو في حالة تقول كل مؤشراتها الطبيعية باستحالة تحققها يحكي رؤياه فيقول اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وتأويل الرؤيا أن أباه وأمه وإخوته الأحد عشر سيسجدون له إكراما وتوقيرا جميع المؤشرات لا تدل على تحقق مثل هذه الرؤيا فأبوه نبي كريم كبير في السن جليل في القدر ولا نفضي معهودات الأمور أن يكرم الكبير الصغير والنبي غير النبي والأب الإبن وإخوته يكرهونه فكيف سيسجدون له بل بلغ من كرههم ان خططوا لقتله بل ان كرههم دفعهم لالقائه في البئر فهذه المؤشرات تقول باستحالة ان يحدث سجودهم له في يوم ما ثم ان الاحوال تقلبت به فصار مرميا في البئر ثم سلعة تباع وتشترى ثم صار عبدا في بيت عزيز مصر وحال العبودية تلك تقتضي ايضا بتأكيد معنى الاستحالة هذه ثم انتقل من كونه عبدا خادما في قصر الى عبد حبيث في سجن فبعدت المسافة اكثر بينه وبين تحقق تلك الرؤية ولكن اللطيف سبحانه يقدر الاقدار ويصرف الامور ويخرجه من السجن ويجعله في منصب رفيع ثم يقدر القحط على البلاد ثم يأتي اخوته في ثياب الحاجة وما تزال اقدار اللطيف تلتف لتحقق تلك الرؤية القديمة فيعجب يوسف لسجود والديه وإخوته ويقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وإلا فلولا إرادة ربه لما تحققت وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي هذا اختصار للطف الذي سيطر على المشهد ثم يضع التوقيع النهائي فيقول إن ربي لطيف لما يشاء نعم إنه اللطيف إذا أراد شيئا هيأ أسبابه بكامل اللطف وتام الخفاء حتى أنه لا يقع ما يستحيل في العادة أن يقع لأنه الله اللطيف الخبير الأحلام البعيدة إذا رأيت الأرض صفراء بلقعا ثم تكوم السحاب فوقها ثم تصافعت الرعود ونزل المطر فاهتزت تلك الأرض واخضرت فلا تقل إن مثل هذا أمر طبيعي وتذبر ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير مهما تباعدت أحلامك وصار بينك وبينها مفاوز شاسعة فاللطيف يأتي بها يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فلا تيأس وربك لطيف لما يشاء تأمل حبة الخردل إنك لا تكاد تراها إن لم تكن محدقا فيها انظر إلى حجمها بالنسبة لكفك ثم بالنسبة لحجم غرفة مثلا ثم بيت ثم قارن حجمها بحيك ثم بمدينتك ثم بدولتك وبعد ذلك بقارتك ثم بالأرض ثم بالسماوات الفسيحة ثم ثق إن أرادها الله فسيأتي بها إن الله لطيف خبير فمن بلغ بلطفه أن يأتي بحبة الخردل من متاهات هذا الكون العظيم ألا يمكن للطفه أن يقود قدرا إليك؟ كل المقدمات المنظورة لا تصله إليك ولا تدله عليك بلى والله يصل صاحبي في رحلة شاقة من تبوك الى حدود الاردن عنده في صباح الغد محاضرات في جامعة مؤته يجب عليه حضورها وفي الحدود وبعد قطعه لمسافة مائة كيلومتر يتذكر ان جواز سفره في بيته يتكدر ويقرر العودة وعدم السفر ذلك الاسبوع وفي الغد يقرأ في الصحف عن ان بعض طلبة الجامعة وطلاب الجامعة خليط من جنسيات عديدة قاموا بأعمال شغب في جامعة مؤته مما أسفر عن جرح اللطيف أنساه الجواز حتى لا يرى الدم أو حتى لا يصبح الصباح وهو في المستشفى أو حتى لا يتسلل الخوف إلى قلبه فيترك الدراسة التي كان قد قطع فيها شوطا كبيرا ارقب ألطاف الخالق وهي ولا شك تترى في كل قدر لطف ما وفي كل لحظة ألطاف تحوطك من قبل اللطيف الخبير لطف اللحظة الحاسمة انظر لنفسك حين تدخل الغرفة في اللحظة التي كان طفلك أن يسقط فيها من على السرير وتساءل لماذا الآن بالذات دخلت الغرفة؟ تأمل ذاتك يوم أن تدخل المطبخ لتشرب الماء فإذا بك تسمع أزيز الكهرباء من فيش الثلاجة مثلا فتفصله وأدخنة الحريق كانت في بداياتها وتساءل ما الذي أدخلك في هذه اللحظة بالذات؟ لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط؟ وحتى لو لم تحدث لك مثل هذه التفاصيل فمن المؤكد أن ما هو قريب منها قد حدث لك فقط أطلق لذاكرتك العنان وسوف تتذكر ظلال اللطف وهي تغمر حياتك وبعد هذا الإبحار الهادئ مع هذا الإسم العظيم والذي لم نأت إلا على شيء يسير من معناه وبقي من خبايا معناه ما أتركه لفهمك وتأملك ورجوعك لكتب أهل العلم فيه وبعد هذا الإبحار ألا يستحق هذا اللطيف أن تحبه؟ أن تتأمل عطاياه أن تزيد في قلبك من ذكره ومراقبته ورجائه وخوفه؟ أن تعيش مع هذا الاسم أياما تدعوه به وترقب ألطافه وتفيض عيناك لرؤية خفي هداياته وهداياه قل في خشوع يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف اللهم يا لطيف الطف بنا وألطف لنا وقدر لنا من ألطافك الرحيمة ما تقوم به عواج نفوسنا وتهدي به ضال قلوبنا وتجمل به شعث حياتنا